هل سورة عندنا وفارقها وعندنا فيها آيات بينات لعلكم؟ أكثر وفكروا لعلكم؟ حد يعني كده؟ سورة خبر لمبتدأ مقدر تقديره هذي هذي؟ وصورة خبر مبتدأ يعني أصل تلك كده نعم لأنه دي ايه؟ صورة ايه؟ نجر ولا يجوزوا الابتداء لأنكم ما لن تفتد كعين زايد نمر وأن فتن فيكم فمحضوا لنا وراجعوا من الكرام عندنا ورغبتهم كيف خير خير وعملوا بالن يزين والنقص ما لن نقص فطبعا دي نجر فلا يجوزوا الابتداء ونجر فقد هذا فقولنا دي المبتدأ مبتدأ مبتدأ محزوف تقبيروه هذه وصوره صوره مرفوع بالضم فاعل مبتدا محذوف تمام مبتدا محذوف هذه صوره انزلناها انزل فعل على الفتح وبناء فعل مثل حضر فانزل انزل يعني ايه على نزلت أنزل, انزل انزل انزل على السكون انا السكون اصلا من انزل ايوه ايوه هنا يبقى انزل اثر لما تعلما نفع على السوق الاقتصادي ولا فاعل في محل رفع نا انزلنا انزلنا فاعل, فاعل في ضمير رفع محل, محل رفع نا. ولا ه في محل نصب مفعول طيب والخبر والخبر ولا نقدره مقدر طيب طيب خلاص هو طيب طب بص جمله انزلنا في الجاي ها اه احنا خدنا ده سريع الفيلم الماضي كنا خدنا مقرر لو اتصل بينا قلنا نروح على السكني ده كده في الاسرائيلي اللي هم دولنا قطع على البص الفيلم دهيره هو بيمنع السكون اللي اتصليه فيها يا امين ما النقط النقط مع الزلان ما بتعمل إيه؟ على السرون وحشو دائما بصالي بناء؟ بصالي بناء؟ في محل النظمة فروندين وقوم لديت هاي بيه؟ شووري؟ لأنه نعم؟ نعم قوم لديت صورة أو سفر صورة بعد ما نتكرك إيه؟ وبعد ما ليه إيه؟ قوم في بنا ف... بنا محل؟ في محل دراف صفر أو ناكل صورة والوضع نفس الكلام فيها بقى كانوا في مبني على السكون الاقتصادي بيننا وهنا في محل رفع فعل مفعول به في محل نصب طيب ها فيها, فيها نفس الكلام وفيها وتاء الضم مجرور طيب ايات المفعول به منصوب بالكسر ليه جمع مؤنث سالم بين صفر لايات مكسورة مكسورة مكسورة منصوبه ما المفروض بالكسر <كيب> منصوبه بالكسره منصوبه بالكسره لانها برضه فعل يعني من من اخوات كان اسم العامه في محل نصب تتذكرون جمله الجمله الفعليه نفسها في خبر في محل رفع واصلها ايه مصدر تتذكروا تتذكروا وحرفه التاكيد جت فين خلاص يا ريت تاني كده في في فايده كده عشان عندك عايز التركيز واعتمد البروتوكول ده عايزها بحور نقولها طبعا اهو طب باني ورده عليّ وليفهم حاجة أقول لدي خلاص؟ أنا عندي كلمة صورة صورة دي ما فيهش على كلام. صح؟ مش نعم مش أش ما عندي نو ايه؟ صورة اللي ما فيهش على كلام دي ايه؟ نجرم الناجرم ما ينفهش ما أبدأ, أبدأ بالكلام ما ينفهش أجل التقاليمة كلها رجل أمي نجرم ولا اقول لك يا راجل ان انت عارف ان دي مش فيها تفاعل اعرف يا احركه ما ينفعش ابدا معاه كلام انا راجل وخدت استوديو كل يتكلم كويس صح فكذلك هنا صوره ها ماشي كده زي ما لك وزي ما ده انا عاوزين يعني نقول ما ينفعش يتكلموا كلام عشان كده ما ينفعش انت تمام مبتدا تمام طب طب المبتدا بتاعك لو خدت أقضى ربما هنقول اينا هكي هذي صورة خلاص يبقى واضح كده يبقى ليه مبتدأ هذي مبتدأ مخدأ صورة خبر خبر مرحوم ليه برضو. ليه قلت مبتدأ قول خبرنا هذي ده واضح عن الحدي ولا انا لما انكرا مش لديها منصوبة الأسر ان انت لو سامع موقعكم للاعراب تبع موقعكم ملهاش لا لا لا لا موضع معينه صح كده ماشي ودي مراجعه موضع هنا الاعراب مم. ايه خطا والخبر ماله مرفوع صح يبقى صوره هنحط الضمه صح خلاص خلاص تاني مبتدا وخبر بعد كده جبت انزلناه انزلت ايه الكلمات ان والند اه ان غير له قاعده نعرف اي ضمير اي ضمير اي ضمير منتصف فعل يبقى ايه هو الضمير بس الضمائر الايه النصب زي ها الكاف خلاص لما تيجي تعربها تقول انزل فعل طب النادي مين اللي انزل انزلنا طب احنا عن نفسه سبحانه وتعالى يبقى مين اللي انزل ده العظم ربنا بيتكلم عن ناس بتعرض يا بقى انا العظم ان الفاعل هو اللي فاعل الفعل الفائل. هو ده انت يبقى مين اللي قال انزل ربنا يبقى ناهي يا اهلي الفاعل طول هاء ربنا ربنا من مبت بقى اول لا نفهم انت واضح احنا عندنا نعمل دول كده هل مش استوعب عندي ما والفاعل لما ده مبني على الفتح الله يفتح عليك والنائب فاعل اللي هو الله سبحانه الله يفتح يقولها وها ما لا ما بده شبهه الفاعل المضارع في محل نصب اصل الضمير ما ينفعش في محل ما تقول في محل رفع ما قلت مرفوع في محل اسم منصور وخف انزلناه وفرضناه الراء حرف عظم انزل ف الماضي مبني على الفتح ط اس ما فيش وانزلنا فيها والفي حرف جر وال والهاء مجرور الله يفتح اياتي آيات إن... فيها ايات انزلنا ايات مين ومن تقريبا 2 مين اللي انزل الرب ايه مكتوب مكتوب ليه ليه انضم مع ان الايه الايات ما بينهم انضم مع بيناك صفة الآيات دي ما منصوب الكرسة هي بنا منصوب؟ لعلّك من أخواتنا وفيه السباح الناس وإن كانت اسمه في محدد الله ومن من ينهي الجامعة تاني لعلّك من أخوات إيه؟ وهنقول كلمة عشان بأخوة إخوة إيه؟ يكونوا معايا كلمة لعلّك في اللغة العربية تدلوا على الإيه؟ على الرجاء لعل تدل على الرجاء ليت تدل على التممى شوف كما دي من قليات القرآن كل لعل القرآن تدل على التردي إلا لعل واحدة بس إن شاء الله همينك إيه جاء التفويق لما تيه نقول داني كم من قليات القرآن كم لعل في القرآن تدلو على الترجل لعلكم يعني يا رجاء أن تتذكرون لما تفير الترجل إلا لعل واحد خلاص جمال يجي تقول كل عسى في القرآن تدلو على الوجوه إلا على وع إلا عسى عسى واحد عسى وردكم إن طلقا كل أن يبني لهم إذن لعل هنا عسى هنا تدلو على التخوير فجزائل كل لعن في القرآن تدل على الترجي لعلكم يعني رجاء طب لعن من اخوات ان تنصب المبتدا رفعها فين اسمها ها في غير لعن ها لا تنصب ها مستمقل مستمقل مستمقل. مستمقل. لعلك كان اسم العله في معنى نفس الميم ده ايه اسمها ان ايه فعل مضارع مرفوع اذبوت الضمنون بالنسبه كان لانه مفعل والواو في محل رفع فاعل ايه في محل رفع فعل والجمله ان الفعل هو فاعل في محل خبر اقولها ثاني طب كل لازم معايا انت سرحت معايا معايا حاضر هقولها ثاني بتركيز عشان انتوا من اللي قال لعل... غير كان كان تنسى المبتدا وتنسى الخبر ايه تنسى المبتدا وتنسى الخبر خلاص خليك معايا فلعلّا جيكالي، جيكالي. أو أو انا عيله زي كذا اهو دي كذا دي كذا لو ما عامل على اسمين وادور عليه طب حاضر فانت لما تيجي تقول لي فين اسم اللي انت بتقول عليها خوات ان او لك كذا هتقول لي طب فين الخبر ما انت جبت اسم فين الخبر اقول لك جمله اتذكروا الجمله تيجي تقول لي هو الخبر ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمله ممكن يكون شبه جميل جميل nå på Gud ger oss som du ser ut… Ser vi som skother noter? Kan favoure kommt Quando. Des becomes som var der�, ser vi som faktorelig ser ut. Er i? Sebå skborough. 雏7 Tak for están etак. Detta er en品! På den源ar valget som fungerer som å anoo واصلها مش تغت اصلا التاء حذف التاء الجيم على اعضاء الحلق في محال الرفع خطا لا لا, لا, لا, لا عينه دا غير كده يا كان الطفل ممكن انزل الخبط لعينه تعمل ايه تنصب مبتدا وتصف خطا حاجه في يعني يعني رجائي ان ان احنا مسائل جدا بس المشكلة مشكلة ايه؟ الهيبة ان احنا عملنا خوف ان نعتبر لنا خلاص لا يقربه احد وبالذلك الاخوة كلهم عموا نشتغلين يعلموا الشلام يعلموا القرآن اللحنة لازم احنا نشتغل باعراض القرآن خلاص؟ اه اه احنا احنا احنا كل كل عصر ادخل يا حبار ويا جيبة انا لازم حاجه يا دكتور طيب اقول له حاضر هذا افتح